وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونغى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها في ما أنت من ذكرى إلى ربك منتهاجا إنما أنت منذر ما من يخشى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحى